أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع مفهوم الحاصر السلام عليكم. معنى الحصر. الحصر له معنيان. الأول القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغه الثاني السلام عليكم ما يعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح نحو فشربوا منه إلا قليلا والمقصود به هنا هو المعنى الثاني لا الأول السلام عليكم انتهينا في بحوث سابقة من بيان مفهوم الشرط ومفهوم الوصف وثالثا كان مفهوم الغاية المفهوم الرابع الذي ينبغي الكلام فيه مفهوم الحاصر هل للحصر مفهوم ام لا إذا قال المولى سبحانه وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنما أنت طالب إنما أنت شاعر إنما أنت خطيب إلى آخره هذه الجمل هذه الجمل أو كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلا رسول هذه الجمل هل تدل على المفهوم أم لا إذا جئنا إلى الجملة الأولى مثلا إنما أنت منذر هنا إن قلنا أن الحصر له مفهوم إن قلنا أن الحصر له مفهوم فهذه الجملة الحصرية تدل على أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط هي الإنذار بعد وظيفة ثانية معنا هذا إن ان إن قلنا ان الحفرة له ان فإذا وظيفة النبي تكون لك ان تكون لك ان تكون لك فقط وفقط في أنه منذ وننفي عنه بقية لك هذا إذا قلنا أن الحفرة ان له مفهوم فنحن نثبت هنا فقط للنبي صفة الإنذار أو نحصر وظيفته في الإنذار وننفي عنه ما عدا هذا من الصفات وإن قلنا الحاصر ليس له مفهوم إن قلنا أن الحاصر ليس له مفهوم فهذه الجملة تعني أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينذر منذر أما هنا نحلل الكلام أما هل ننفي عنه هل ننفي عنه بقية الصفات بهذه الجملة نحن نقول ليس للحصر مفهوم إذا ليس للحصر مفهوم فعندما أقول إنما أنت منذر إنما هذا الحافر بعض إنما أنت منذر هنا أريد أن أبين أن النبي له وظيفة الانذار أما هل أنفي عنه بقية الصفات هل أنفي بهذه الجملة إذا قلنا الحافر ليس له مفهوم هنا نريد أن نثبت الإنذارية للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هل ننفي عن النبي ما عداها من الصفات أم لا إذا قلنا الحافر ليس له مفهوم فنحن هنا نثبت صفة والصفات الأخرى مسكوت عنها لا نثبتها ولا ننفيها ايضا هذا إذا قلنا الحافر ليس له مفهوم الله. ايها المصنف ماذا تقول الحصر له مفهوم ام لا مصنف يقول بسهوله رأيي ما اعطيك يا الان مساله مو فقط نعم أو لا مسألة بحاجه الى بحث وهنا عندنا في بحث في مفهوم الحاصر عندنا بحثان البحث الأول، البحث الأول ما معنى الحاصر وما هو الحصر المبحوث عنه هنا في الأصول هذا البحث الأول. البحث الثاني ما هي أدوات الحصر وإذا كان له أدوات مختلفة؟ هل يختلف المفهوم باختلاف الأدوات أم لا اما البحث الأول أما البحث الأول ما معنى الحصر وما هو الحصر المبحوث عنه هنا في الإصطلاح يعني في علم الأصول الحصر لغتان الحصر في اللغة يعني الحبس الحبس الحاصر في اللغة يعني الحبس وفي الاصطلاح يعني في الاصول تصفو شيئا ق تصفو شيئا على شيء وحصره فيه إذن الحصر في اللغة يعني الحدث ويطلق على عدة معاني لا نجي أبينا الحصر في اللغة يعني الحدث ويطلق على عدة معاني أما هنا في الأصول في الاصطلاح فهو قصر شيء على شيء آخر وحصره في الحفر في اللغه يطلق على عده امور الحفر لغة يطلق على عده امور مثلا مره نطلق الحفر ونقصد التضييق نطلق كلمه الحفر ونقصد بها التضييق نقول احيانا زيدون ضيق على عمرو خصوصا في الحروب نقول ضيق عليه ضي او لا نقول زيد حفر عفوا انا اشتبهت زيد حفر او حاصر عمرا يعني ضيق عليه حصره يعني ضيق عليه الخناق مثلا فنطلق مرة كلمة الحاصر ونقصد بها التضييق نقول زيد حصر عمران أي ضيق عليه ومرة أخرى تطلق كلمة الحاصر ويقصد بها الانقباض انقباض النفس أحيانا النفس تنقبض كما في قوله تعالى حصرت صدورهم في القرآن الكريم حصرت صدورهم يعني انقضبت هذه أطلق ثاني ومرة نطلق كلمة الحاصر كما في قوله تعالى سيدا وحصورا حاصر نطلق كلمة الحاصر بمعنى الذي لا يأتي النساء تطلق ويراد بها بمعنى الذي لا يأتي النساء أو أو بمعنى الذي بمعنى الذي يحصر نفسه عن اللذائب والشهوات فإذا هذه إطلاقات لمعنى الحاصر في اللغة لكن بحثنا ليس هنا بحثنا نحن ليس بحثا لغويا بحثنا في الأصول هنا فالمصنف يقول إذا كان بحثنا في الأصول فأقول لكم تطلق كلمة الحاصر هنا في الأصول تطلق كلمة الحاصر ويراد بها أحد معنيين المعنى الأول تطلق كلمة الحاصر بمعنى القاصر في علم البلاغة حاصر هنا في الأصول يعني القاصر في علم البلاغة والقصر في علم البلاغة قرأتم أو تقرأون إن شاء الله تعالى والقصر في علم البلاغة يتنوع إلى نوعين مرة الحالة الأولى في علم البلاغة للقافر مرة قصر قصر الصفة على الموصوف قطر الصفه على الموصوف مثلا, مثلا في قول جبرائيل عليه السلام في حق سيف علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي صلوات الله وسلامه عليه هنا لا سيف الا ذو الفقار هنا نقصر الصفه على الموصوف الموصوف هنا ذو الفقار والصفه هنا السيفيه سيف سيفيه جبرائيل يريد ان يقول لا سيفيه لا لا سيفيه يعني يريد ان يحبس هذه الصفه السيفية على سيف علي بن ابي طالب يقول لا صفة سيفية لسيفٍ إلا لسيف علي بن ابي طالب والسيفية هنا صفة لا سيفة إلا ذي الفقار ذي الفقار اسمه سيف علي بن ابي طالب عليه السلام يريد أن يقول أن صفة السيفية ليست موجودة إلا في سيف علي بن أبي طالب وهو دمفقه. واضح هنا فهنا قاصر يعني حبس إيقاف صفة السيفية على هذا قصر الصفة على الموصوف هذا واضح المعنى الأول في البلاغة قصر الصفة على الموصوف والقصر البلاغي الثاني بالعكس قصر الموصوف على الصفه مثلا قصر الموصوف على الصفه مثلا نقول انما انت المخاطب يعني النبي صلى الله عليه وآله انما انت منذر الاول كنا نقدم الصفه نقول لا سيف الا ذو الفقر هنا نقدم الموصوف نقول انما انت منذر واضح في ايه اخرى وما محمد الا رسول فنقصر أو نقصر عفوا الموصوف يعني المخاطر على هذه الصفه ففي البلاغة القاطر يتنوع إلى نوعين أو إلى قسمين مرة نقصر الصفه على الموصوف ومرة بالعكس نقصر الموصوف على الصفه هذا قفر البلاغة ولا بحث عندنا فيه بحثنا هنا في الأصول ليس في هذا البحث ومرة أخرى تطلق كلمة الحاصر على ما يعوم على ما يعوم وهو محل البحث هنا على ما يعوم القصر البلاغي والاستثناء لأن الاستثناء لا يسمى قاصر في البلاغة قلنا بعد في البلاغة إنها قصر على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة الاستثناء لا يسمى قاطر بالمعنى البلاغي مثلا في الاستثناء الذي لا يسمى قاطرا في البلاغة مثلا نقول مثلا نقول جاء جاء الطلاب إلا زيدا نقول هذا هذا ما يسمى قصر بلاغي هذا استثناء الا الا, الا الاستثناءيه فبحثنا هنا في الاصول هو هذا الثاني بحثنا في الاصول ما يعم القصر يعني ما يشمل ما يشمل القصر البلاغي وايضا والاستثناء لان الاستثناء لا يسمى قصرا في البلاغه فبحثنا هنا في شيئين في القصر البلاغي وفي الاستثناء أيضا واضح صار محل البحث فمحل البحث هنا ليس القصر البلاغي فقط ما يعم يعني ما يشمل القصر البلاغي ويدخل معه الاستثناء أيضا واضح تصير واضحة تصير خلص. هذا اذا محل البحث اينا محل البحث اينا تعريف الحافظ عرفنا لغه واصطلاحا ومحل البحث هنا في الأصول ايضا اينا سؤال اخر سؤال اخر ما هي ادوات الاستثناء عفوا ما هي أدوات الحاصر ما هي أدوات الحاصر وإذا كانت أدوات الحصر مختلفة هل لجميعها مفهوم أو ليس لجميعها مفهوم أو خيار ثالث لبعضها مفهوم ولبعضها ليس له مفهوم، يعني نقول بالتفصيل، هل نقول أن الحفرة له مفهوم في جميع الأدوات هذا قوله، مثلاً، وهل نقول الحاصر ليس له مفهوم في جميع الأدوات أو نقول بقول ثالث نقول بالتفصيل؟ بعضها بعض أدوات الحاصر لها مفهوم وبعض أدوات الحاصر ليس لها مفهوم خب أيها المصنف اولا ما هي أدوات الحاصر؟ يقول أدوات الحاصر؟ أدوات الحاصر؟ أساساً سؤال لماذا سألتم عن الأدوات؟ لماذا قلتم ما هي أدوات الحاصر؟ المصنف يجيب لاختلاف المفهوم باختلاف الأدوات خب هلتا ما هي الأدوات؟ الأداة الأولى من أدوات الحاصر هي إلا إلا هذه الأداة الأولى من أدوات الحاصر إلا إلا المقصود الاستثنائية يقول لا إلا تأتي إلا تأتي على معان ثلاثة كلمة إلا, هاي إلا تأتي على وجوه ثلاثة الوجه الأول تطلق إلا تطلق إلا ويراد بها إلا ويراد بها صفة بمعنى غير تطلق إلا ويراد بها صفة بمعنى غير مثلا أقول لشيخ زيد للشيخ زيد لزيد عندي لزيد عندي عشرة دراهنة إلا درهم واضح المثال لزيد عندي عشرة دراهم إلا درهم ما قلت إلا درهما التفت إلا درهم هنا درهم درهم بمعنى انها صفه صفه بمعنى غاير بمعنى فساعجبين لا لا نستعجل اجابين لا هذا اولا وثانيا تاتي الا تاتي الا بمعنى الا الاستثنائيه كما في قوله تعالى لا مو كما في قوله تعالى كما اذا قلنا جاء الطلاب إلا زيدان جاء القوم إلا شيخان واضح ومرة ثالثة لا تأتي إلا بمعنى أداة حاصر بعد النفي اداه حصر بعد النفي مثلا مثلا لا صلاه هذا نفي لا صلاه هذا نفي صحيح الا بطهور اداه حصر بعد النفي اولا جمله اولا قلنا لا صلاه نفي ثم حصرنا إلا بطهور لا اله ما بعض إلا الله سبحانه وتعالى فإذا تأتي إلا على ثلاثة أوجه الأول قلنا تأتي صفة بمعنى غير واحد اثنين إلا الاستثنائية ثلاثة إلا تأتي تأتي تأتي أداة حاصر بعد ال بعد الناس هذه هذه إلا نحن لازلنا في الأداة الأولى من أدوات الحاصر لازلنا في الأداة الأولى وهي إلا بقي علينا إنما بقي علينا بال إلى آخره واضح إلا على أوجه ثلاثة خب سؤال أيها المصنف إلا فدل على المفهوم او لا في هذه الأوجه الثلاثة يقول المصنف يقول أما إذا كانت إلا بمعنى عفوا إذا كانت إلا صفة بمعنى غير صفة بمعنى غير يقول قلتم كلمة صفة صفة بمعنى غير فإذا إلا إذا كانت صفة بمعنى غير فهي داخلة في بحث مفهوم الوصف تقلتم بعد كلمة صفة صفة يعني وصف وصف اندخل هذه, هذه الكلمة هنا بهذا المعنى ندخلها في بحث مفهوم الوصف هناك إن قلنا الوصف له مفهوم إن قلنا هنا إن قلنا الوصف له مفهوم فإلا إذا كانت صفة بمعنى غير هنا نقول أيضا لها مفهوم صحيح؟ وإذا قلنا الوصف ليس له, ليس له مفهوم فإلا إذا كانت صفة بمعنى غير هنا ليس لها مفهوم مصنف يقول هناك رجحنا أن الوصف ليس لا مفهوم لا, لا, لا واضح لا مفهوم لا واضح لا مفهوم لا إذن هنا نقول أيضا إذا جاءت إلا صفة بمعنى غير لا مفهوم لها أيضا الكلام هنا الكلام هنا الجواب هنا الجواب هنا, الجواب هنا حذو القدة بالقدة اتضح المعنى الأول اتضح أكيد خوف هنا في الجملة عندما قلت لزيد زيد عندي عشرة دراهم إلا درهم هنا مرة أنصبت درهم أقول إلا درهمات هنا أنا ما نصبت وإنما خفضنا كسرنا قلت إلا درهمين يعني هذه الجمله تريد أن تثبت أن لزيد عندي لو نصبت لو نصبت قلت إلا درهمان فيكون لزيد عندي معشرة تسعة إلا واحد يعني إلا لكن حيث أني كسرت هنا لماذا كثرنا هنا لزيد عندي عشرة عشرة درا يعني هنا مضاف ومضاف عليه صحيح والمضاف اللي عارف شو مخفوض صحيح بس هنا عشره دراهم صحيح باعتبار مربوطه بالعدد الا درهم فهذه الصفه صحيح وحيث ان كلمه دراهم المفروض تكون مخفوضه بس لضرورة هنا اصبحت منصوبه صح فدراهمهم صفه هذا المثل ايضا مخفوضه لزيد عندي عشرة دراهم إلا درهم صحيح فأريد ان أقول بهذه الجملة العشرة الدراهم التي لزيد في ذمتي غير الا هنا بمعنى غير غير الدرهم ما أدري تضحت الجملة أو لا سادل من لا واضح يعني أريد أن أقول لزيد عندي عشرة دراهم غير درهم يعني عشرة دراهم ليست هذا الدرهم واضح معنى الجملة يصير معنى الجملة الصباحة لزيد عندي عشرة دراهم إلا بمعنى غير هذا نحن قلنا إلا تأتي صفة بمعنى غير لزيد عندي عشرة دراهم غير درهم بهذا المعنى خب إلا بهذا المعنى فنلحقها بمفهوم الوصف ماذا نقول هنا نقول هنا اتضحت اتضحت حالة الأولى الحالة الأولى لمعنى ل ل اتضحت لا إلى الآن ما للأماجنة نحن لا نحن قلنا إلا لها ثلاث أوجه أحد الأوجه صفة بمعنى غير الوجه الثاني إلا الاستثنائية الوجه الثالث أداة حصر بعد النفس لا نحن الآن في إلا صفة بمعنى غير فقط اتضح هذا المعنى اتضح هذا المعنى هالس نرجع الآن إلى الوقت أسعفنا لي إلا الاستثنائية واضح إلى هنا طبق العبارة. قال الرابع مفهوم الوصف مفهوم الحاصر مفهوم الحاصر البحث الأول ما معنى الحاصر طبعا نحن قلنا الحصر في اللغة يعني الحارف صحيح؟ وفي الاصطلاح قصر شيء على شيء وحصره فيه هذا المفهوم ما ذاته هنا؟ ناتر محل النزاع فقط قال الحصر له معنيان المعنى الأول للحاصر القاصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة هنا نقول حاصر في البلاغة يقولون قاصر سواء كان هذا يقسم القاصر إلى قسمين إلى نوعين من نوع قصر الصفه على الموصوف هذا النوع الاول مثل شنو نح لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي صلوات الله وسلامه عليه هذا اولا ام لا ام من نوع قصر الموصوف على الصفه نوع ثاني في القصر البلاغي مثل شنو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات او قتل قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكر هذه الآية ولو هم طلعنا عن البحث أفإن مات أو قتل يعني القرآن ما يقطع بأن النبي مات موت العين وإلا كان لازم يقول إذا مات أفإن مات أو قتل قرآن ذكر احتمالين بس ما رجح ما رجح ترك الترجيح لأهل التحقيق خود أو لا في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنما أنت منذر والثاني ما يعم القافر يعني القفل البلاغي ما يعم يعني الحاصر معنى ثانى الحاصر الحاصر الذي يعم القافر البلاغي والاستثناء الاستثناء الذي لا يسمى قفرًا بالأسلاح واضح يصير معنا يعني ما يسمى قافر في علم البلاغة يسمى استثناء مثل شنو فشربوا إلا قليلا منهم صحيح فشربوا إلا قليلا منهم إلى آخر الآية أو جاء القوم إلا زيدان خب أيها المصنف ذكرت معنيين بحثنا هنا مفهوم الحاطر في المعنيين يقول لا والمقصود به هنا في بحث مفهوم الحاطر هو هذا المعنى الثاني يعني ما يشمل القافر البلاغي والاستثناء هذا البحث الأول البحث الثاني اختلاف مفهوم الحاصر باختلاف أدوات مفهوم الحاطر إن مفهوم الحاصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحاطر إذن واضح أن المصنف من هنا لا يقول أن جميع الأدوات لها مفهوم ولا جميع الأدوات ليس لها مفهوم إنما حصب الظهر يفصل قال إن مفهوم الحاصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحاصر كما تترى يعني في أثناء البحث فلذلك كان علينا أن نبحث عنها عن الأدوات واحدة واحده فنقول الاداه الاولى الا وتاتي وهي تاتي لثلاثه وجوه هذه الاداه الاولى الوجه الاول الا تاتي صفه بمعنى غير الوجه الثاني الا الاستثنائيه الوجه الثالث، إلا يعني أداة, أداة حصر بمعنى النفي، بعفًا بعد النفي عفًا بعد النفي، أداة حصر بعد النفي، لا صلاة إلا بفهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بتكبيره وتسليم مثلا. خب أم إلّا الوصية الوجه الأول إذا كانت صفة بمعنى غير أما إلّا الوصية فهي تقع وقفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى فهي تدخل من هذه الجهه يعني من جهة أنها وصف تدخل في مفهوم الوصف ماذا نقول هناك نقول هنا فان قلنا هناك ان للوصف مفهوما ان قلنا هناك الوصف له مفهوم فهي كذلك فهي يعني شنو فهي فهي يعني الا التي هي صفه بمعنى غير كذلك يعني لها مفهوم ايضا وقد وإلا فلا يعني وإن قلنا هناك الوصف ليس له مفهوم نقول هنا أيضا ليس له مفهوم وإلا فلا هناك ماذا قلنا يقول المصنف وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له فإذا كان الوصف هناك لا مفهوم له إلا هنا صفة بمعنى غير لا مفهوم لها ايضا فاذا قال المقر مثلا في ذمتي لزيد عشرة دراهم الا درهم مو درهما حتى الطير الا الاستثنائية بعدين الا درهم بجعل الا درهم وقفا جعلناها وقف فانه يثبت أو يثبت في ذمته يعني المقر في ذمته تمام العشرة يا عشرة أي عشرة يقول تمام العشرة الموصوفة بأنها ليست بدرهم يعني لزيد في ذمتي عشرة دراهم غير درهم يعني هاي العشرة مو درهم لا عشرة عسرت دراهم، فإنه المقر يثبت في ذمته تمام العشرة الموصوفة بأنها ليست بدرهمان خب قلت لما لم تقل إلا درهمان يقول ولا يصح أن تكون استثنائية لو قلنا إلا درهمان أخرجناها من صفة بمعنى غير إلا الاستثنائية يجب بحث البحث الثاني ولا يصح أن تكون استثنائية لعدم نصب درهم لو نصبناه تكون استثنائية تدخل في الوجه الثاني ووجه الثاني يأتي قال ولا مفهوم لها حينئذ إن قلت لزيد عندي عشرة دراهم إلا درهما الجملة هاي ما لها مفهوم ما لها مفهوم ولا مفهوم لها حين إذن ليش فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمة المقر لزيادة ما أدري واضح البحث واضح البحث لا عند الأخوان اتبع البحث الخلاصة إذن اذا الخلاصة أن الحصراء له معنيان المعنى الأول المعنى البلاغي يعني القاصر وبينا قلنا يتنوع إلى نوعين إلى قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة والمعنى الثاني للحاصر ما يشمل القاصر البلاغي والاستثناء الذي ليس بحفر أو ليس بقافر بالمعنى البلاغي أما أدوات الاستثناء فهي كثيرة الأولى إلا وتاتينا بل وتأتي إنما إلى آخره وقلنا إلا تأتي على أوجه ثلاثة الوجه الأول تأتي صفة بمعنى غير وقلنا, وقلنا لا مفهوم لها لأنها تابعه لمفهوم الوافع وهناك في الوصف رجحنا أن الوصف لا مظهومة له وتأتي إلا هنا تأتي بمعنى الاستثناء والمعنى الثالث تأتي بمعنى أداة أداة حصر بعد النه الكلام في البقية يأتي في الدرس القادم إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين